بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذه ليلة والاثنين الرابع عشر من شهر جماد الآخرة من عام 1435 وثلاثين وهذا هو التعليق الموجز على بلوغ المرام وقد وصلنا إلى ما في كتاب الصلاة قال المؤلف قفر الله له ونحوه عن أبي سعيد الخدري مرفوعا عند الخمسة وفيه وكان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفذه الاستعاذة في الصلاة من الشيطان الرجيم مشروعة والاستعاذة عند قراءة القرآن مشروعة أيضا سواء في داخل الصلاة أو في خارج الصلاة لقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولقوله تعالى وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذُ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَهَلْ يَسْتَعِيذُ مَحَلَّ الْاِسْتِعَاذَةَ بعد دعاء الاستفتاح يكبر ثم يقرأ دعاء الاستفتاح ثم يستعيذ ثم يبسمل ثم يقرأ الفاتحة على هذا الترتيب لكن هل يستعيد في الركعة الأولى فقط أم يستعيد في كل ركعة هما قولاني لأهل العلم فمن أهل العلم قال إنه يستعيد المصلي في الركعة الأولى فقط يكتفي بذلك لأن الصلاة لأن قراءة الصلاة واحدة لأن قراءة الصلاة واحدة فهو يكتفي يستعيذ في بداية الصلاة ويكفيه وقال آخر من أهل العلم بل يستعيذ في كل ركعة واختاروا جماعة من أهل العلم وقالوا إن الاستعاذة مشروعة عند كل قراءة فإذا استعاذ في الركعة الأولى فلا ما في الركعة الثانية والثالثة والرابعة والأمر في هذا الحمد لله واسع فلو استعاذ في بداية القراءة فلو استعاذ في الركعة الأولى واكتفى بذلك فهذا جيد ولو أضاف إلى ذلك الاستعاذ في كل ركعة وخاصة إذا خاف من تلبيس الشيطان عليه في القراءة فهذا أيضا قول لا بأس به وصيغة الاستعادة, الاستعادة المشروعة ثلاث الصيغة الأولى أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه والصيغة الثانية أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الصيغة الثالثة أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وثمتها صيغ أخرى لكن هذه أشهر الصيغ التي يقولها المصلي والمقصود بالاستعاذة دفع وساوس الشيطان ولذاك الإنسان قد يستعيذ ولو لم يقرأ قد يستعيذ في سجوده وقد يستعيذ من الشيطان أثناء القراءة وقد قال عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه يا رسول الله إن الشيطان يلبس علي في صلاة وفي قراءتي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله من الشيطان وانفت عن سارك ثلاثا قال ففعلت ذلك فذهب الله عني قوله من همزه ونفخه من همزه الجنون ونفخه المراد به الكبر ونفه المراد به الشعر المذموم الشعر المذموم من همزه الجنون ونفخه الكبر ونفخه من همزه ونفخه ونفثه الشعر شعر الهجاء شعر الشعر المذموم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت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 ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم واخرجه مسلم وله وله علة العلة هي أنه اخرجه مسلم من رواية أبو الجوزاء عن عائشة ابن عبدالبر قال أنه مرسل لأن أبو الجوزاء لم يسمع من عائشة وهو علة بأنه مسلم من طريق الأوزاعي مكاتبة ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن, أن هذه العلة وهي أن أنه روي عن قتاد مكاتبة أن هذه العلة لم ينفرد بها الأوزاعي وإنما رواها غيره بسند مسموع صحيح وهذا حديث عظيم فيه بيان واجبات وأفعال تفعل في الصلاة وأشياء ينهى عنها في الصلاة فقال كان يستفتح كان تقتضي المداومة والملازمة على هذا الشيء فغالبا كان, كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك غالبا تقتضي الدوام غالبا تقتضي الدوام والملازمة لهذا الشيء يستفتح الصلاة بالتكبير يعني بقول الله أكبر وهذه حجة لجمهور أهل العلم أنه لا بد من الاتيام بلفظ التكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين المقصود بالقراءة هنا يعني الجهر يعني يستفتح يجهر بالحمد لله رب العالمين ولا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم والسيئة ما يتعلق بهذا ولا يمنع هذا أن يكون يقرأ دعاء الاستفتاح ويستعيد ويبسمن ولكنه كان يجهر بالحمد لله رب العالمين يعني بالفاتحة وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب هذا مر بنا في الدرس أظن الماضي أو لقبله طبقنا هذا نحن وياكم ان المراد من الانسان اذا ركع ان يكون راسه موافقا ومساويا لظهره فلا يرفعه لا يشخصه ولا آه ولا آه يخفضه كذلك وانما بين ذلك والركوع ركن والرافع من الركوع ايضا ركن والتكبير للركوع واجب والتسميع, واجب والتسميع واجب وكان اذا رفع, رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما لم يسجد اذا رفع راسه من الركوع يقول لم يسجد حتى يستوي قائما يعني قائما بعد الرفع من الركوع وهذا في دليل على الطمأنينة الطمأنينة وقد تقدم في حديث أبي هريرة ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم ارفع حتى تعتدل قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة أي الأولى لم يسجد يعني السجدة الثانية حتى يستوي بينهما جالسا وتقدم قوله ثم ارفع حتى تطمئنا جالساً حتى تطمئن جالسا وكان يقول في كل ركعتين أي بعدهما التحية يعني, يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يتشهد بالتحيات لله والصلوات والطيبات كما سيأتي ففي الثلاثية والرباعية المراد به التشهد الأول في الثلاثية والرباعية التشاهد الأول وفي الثنائية مثل صلاة الفجر والجمعة المراد به التشاهد الأول والتشاهد الأول والأخير وكان يفرشه رجله اليسرى وينصب اليمنى ظاهر أن هذا جلوسه في جميع الجلسات بين السجدتين وحال التشاهدين وتقدم في حديث أبي وكان وإذا جلس في الركتين جلس على رجل اليسرى ونصب, ونصب اليمنى لكن هذا الجلوس بين, بين السجدتين وفي التشهد الأول أما الأخير يأتي وكان ينهى عن عقبة الشيطان ينهى عن عقبة الشيطان عقبة الشيطان هي للعلمة فيها تفسيرات عديدة منهم من فسر عقبة الشيطان بأنه يجلس على مقعدته وينصب ساقيه ويجعل يديه على الأرض يعني مثل قريب من تفسير ولا قريب من التفسير من هذا هذا أحد التفسيرات نعم في تفسير آخر عقبة الشيطان أن يجلس على عقبيه وينصب صدور قدميه وفسر عقبة الشيطان بأنه يجلس على ظهور قدميه يعني يجعل ظهور قدميه على الأرض ويجعل مقعدته على, على بطون قدميه وعلى كل حال أولا ينبغي نعلم أن نعلم أن عقبة الشيطان هذه المنهي عنها أهل اللغة لهم تفسير والمحدثون لهم تفسير آخر لكن من القول الراجح أن جلوس المصلي جلوس المصلي على أطرافي على على عقبيه وجعل صدور القدمين على الأرض في الجنسة بين السجدتين هذه على الراجح أنها ليست عقبة الشيطان المرادة في الحديث بل هذه فسرة ابن عباس رضي الله عنه بأنها هي السنة كما جاء في صحيح مسلم هكذا تكون عقبة الشيطان هذه المنه عنها إذا كانت في التشهد الأخير وإذا كانت أيضا في التشهد الأول وإنما تكون في الجلسة بين السجدين فقط أحيانا ولهذا لما قال طاوس لابن عباس إننا نراها جفاء بالرجل فقال ابن عباس تلك السنة تلك السنة فيطبق الإنسان أحيانا في الجلسة بين السجدين فقط أما في التشاهد الأول والتشاهد الأخير فلا يطبقها والتشاهد الأول معروف أنه ينصب اليمنى ويفرش اليسرى فيجس عليها والتشاهد الأخير يتورك يجس على مقعدته ويخرج رجله اليسرى من تحت ساقه ساق رجله اليمنى هذا اللي يظهر والله أعلم ولو قيل بالتحريم لأنه على الشيطان على الإنسان منهي عن التشبه بالشيطان في كل شيء ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شربه فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله من العلماء من قال إن هذا على الكراهة حتى الأكل والشرب بالشمال إنه على الكراهة والراجع عنه للتحريم اللي... نعم هذا هذا تفسير ابن عباس لان السنه جاءت بصفه الجلسه بين السجاءت بصفه التشهد الاول وجاءت بصفه التشهد الاخير فصار فصارت هذه يعني انا اقصد أن ليست عقبه الشيطان هذه انا اقصد التي مثلت قبل قليل ان هذه من السنه هذا دفع لقول من قال إنها هي عقبة الشيطان واضح؟ ليس المراد إنها عقبة الشيطان وتفعل كيف يكون هذا؟ هذا ما يمكن لكن المراد دفع قول من قال إن هذه عقبة الشيطان نقول كلا ليست عقبة الشيطان إلا إذا طبقها الإنسان متى؟ في التشاهد الأول أو في التشاهد؟ على خير. فتكون عقبة الشيطان المنهي عنها إما المراد بها في حالة من الصلاة وهي أن يفعل الإنسان هذه الجلسة في أحد التشهدين فيكون قد فعل عقبة الشيطان أن يكون يفعل هذه الصفة متى في التشهد الأول أو الأخير أو تكون عقبة الشيطان المنهي عنها هي أن يجلس الرجل على مقعدته وينصب ساقيه ويجعل يديه على الأرض ولكن هذه الصفة هي انبساط بعض الصفات يعني جلسة الكلب وأما بسط الذراعين بسط الذراعين على اليدين فإذا مر صريحا بأنه نهى بسط اليد انبساط قال ويبسطهم انبساط الكلب قال وكان ينهى عن أن يفترش الرجل إذا رأيه السبع سبق هذا السبع طبعا السبع يطلق على يطلق على الكلب لأن الكلب من الفصيلة السبعية الكلب من فصيلة السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم والتسليم القول الراجح انه السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله وقد ورد تسليم واحده تلقاء وجهه ورد زيادته وبركاته ولا يخلوا شيء منها من عله واستدل اهل العلم بقوله كان يستفتح الصلاه بالقراب الحمد لله رب العالمين على ان البسمله ليست بايه من وهو قول جماعة من الصحابة منهم أنس وأبي وقال بهذا جماعة من العلماء وقد قيل طبعا البسمة لإنسان لأ يقرأها أو يقول البسمة لكنه لا يجهر بها لا يجهر بها وسيئت الكلام على هذا في حديث أنس إن شاء الله ما حكم التشاهد الأول أعدل الأقوال أنه واجب وقال بعض العلم بينه سنة لكنه واجب والأخير قيل بوجوبه وقيل بركنيته قيل بوجوب وقيل بركنيته وقد استدل من قال بوجوب التشاهد الأول بقول النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث هو بقول عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله إلى آخره وقوله كان ينفرش رجل اليسر وينصب اليمنى سبق هذا أن هذه صفة الجلوس بين السجدتين هذه صفة الجلوس بين السجدتين والصفة الأخرى أن يقعد على أن يجعل مقعدته على أطراف على عقبيه ويجعل صدور قدميه على الأرض يعني ينصب قدميه ينصب القدمين ويجلس عليهما في الجلسة بين السجدين طيب إذن عقبة الشيطان أن يفترش المصلي قدميه ويجلس على عاقبيه يعني يجلس بليتيه على عاقبيه لكن في التشهد الاول او في التشهد الاخير هذه عقبه الشيطان و يعني او هذه هذه أحد التي قيلت في هذه الصفه الصفه الثانيه هي أن, يطبق أو أن يجلس على مقعدته وينصب ساقيه ويجعل يديه على الأرض وطبعاً النهي عن التشبه بالحيوانات هذا عام وفي الصلاة أوكد, في الصلاة أوكد ولهذا جاء النهي عن نقر الغراب وجاء النهي عن رفع الأيدي عند السلام كأنها أذناب خيل شمس وجاء النهي عن التفات كالتفات الثعلب والصحاب رضي الله عنهم لما نقلوا الصلاة مع قول صلوا كما رأيتمون يصلي مع هذه الحديث ترون أن الصلاة تكاملت أركانها وأجباتها وقد جاء في سنة أبي داود عن التسليم قال كان يستفتح الصلاة بالتكبير ويختتم الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم حديث بن عمر كان يرفع عديه حذو منكبيه وسبق هذا وإذا كبر وإذا رفع رأسه من الركوع ففي صفة تكلمنا فيما سبق عن صفة الرافع ومكان الرفع والموضع الرابع عند القيام من التشاهد الأول أما صفة الراك الرافع فقد سبق أنه يحالي بهما المنكبين وأيضا يصل بهما إلى فروع الأذنين وقد يكبر قبل الرافع وقد يكبر مع الرافع وقد يكبر بعد الرافع فالأمر رواسع قد يقول كذا الله أكبر وقد يقول الله أكبر وقد يقول الله أكبر قبل وبعد وأثناء إلى هنا وهنا وهنا وصفة اليدين ممدودتي الأصابع أما قول بعض الناس كذا هذا لا أصل له وبعضهم يزيد يقول كذا وبعضهم ويقول كذا ولا أدري يعني ويشتفسر هذه الأشياء لكن يبقى أنها يعني لا أسرى لها كذلك بعض الناس يقول كذا بعضهم يقول كذا بعضهم يقول كل هذا أيضا عبث يعني عبث في الصلاة إما يرفع رفع السنة وإلا أين يضع يديه عنوائل بن حجر رضي الله عنه قال صليتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدر أخرجه بن خزيمة وهذا يبين ويوضح مشروعية وضع يده اليمنى على اليسرى على صدره في الصلاة وهذا هو مذهب الشافعية وال والحنابلة كما روى عن الامام احمد ولا المذهب المذهب الشخصي ولا المذهب تحت السره كذلك عند الاحنانه والمالكيه يرون الارسال المالكيه يرون الإرسال لكن هذا الحديث يعتبر حجة عليهم وعن عبادة ابن الصامت طبعا الأمر في هذا واسع يعني. لكن الإنسان لا يبالغ يعني بعض الناس يجعل يديه تحت نحره يقول فصل إلى ربك وانحر يعني يضع يديك تحت نحرك وهذه مبالغة فلا يقول كذا ولا كذا إنما يضعها على الصدر بين الثدين يعني على رأس المثلث المثلثة اللي هنا على رأس المثلثة اللي هناك أما وضع اليدين فسبق إنهما يضع اليمنى على إسرع الكفين هذه الصفة الأولى الثانية يقبض الثالثة كذا أما كذا لا كذا لا لم يرد إذن أما يجعل لي ألميه على الشمال ولا يقبض الرسخ والساعد كذا ولا يقبض الساعد اللي هو الذراء ولا يحتاج أنه يجعل يتعب نفسه يجعل ليده شكل معين قد يؤذي من بجواله يجعله معها كذا أكثر خشوعا وراحة له وعن عبارة ابن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن متفق عليه وفي رواية ابن حبان والدار لا تجد صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وفي أخرى لأحمد وابي داود والترمذي وابن حبان لعلكم تقرأون خلف إمامكم قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإن ولا صلاة لمن لم يقرأ بها وهذه الأحاديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة لكن هل تجيب في كل ركعة في احتمال أنها في كل ركعة لأن الركعة تسمى صلاة وحديث المسيح صلاةه قد دل على أن كل ركعة تسمى صلاة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن علمه ما يفعله في ركعة قال وافعل ذلك في صلاتك كلها فهذا يدل على إجابة الفاتعة في كل, في كل, في كل ركعة لأنه أمره أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وقد ذهب إلى ذلك الشافعية والظاهرية وغيرهم بأنه يقرأ الفاتحة في كل ركعة لأنه أمره أن يقرأ بفاتحة الكتاب وقال بعضها العلم لا تجي في كل ركعة بل إذا قرأ مرة واحدة في الصلاة في ركعة واحدة كفت عن البقية ولا شك أن الدليل يدل على أن الفاتحة يجب أن تقرأ في كل ركعة ولهذا لما علم النبي عليه الصلاة والسلام المسيح في صلاة الخلاد بالرافع قال ثم اصنع ذلك في كل ركعة ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بها في كل ركعة كما جاء في صحيح مسلم وقد قال صلوا كما رأيتموني وصلي ثم ظاهر الحديث أنه يجب أن تقرأ في السرية وفي وفي الجهرية ظاهر الحديث أنا تقرأ على كل حال في السرية وفي الجهرية وأنها عامة للإمام وللمنفرد وللمأموم أما المنفرد فهذا واضح وأما المؤتم فإنه يدخل في ذلك دخولا أوليا وزاد منه قوله وفي أخرى لأحمد وبدود والترمذي وابن حبان لعلكم تقرأون خلف إمامكم قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فإنه يدل على إجابة قراءة الفاتحة خلف الإمام تنصيصا كما دل له اللفظ اللي البخاري المسلم حديث عبادة يعني كانه عام وهذا أحد المذاهب في هذه المسألة أن الفاتحة تقرأ في كل ركعة للإمام وللمنفرد وللمأموم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب في خداج خداج خداج يعني ناقص غير تمام وقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب الحديث فيه إسناده كلام لكن احتج به بعض العلم يعني كأنهم يرون أن إسناده قائم وإلا فيه من طعن في صحة الحديث أنا أقصد حديث ذعلكم تقرؤون خلف إمامكم أنت ما تقصد هذا أي نعم ففيه من أعل هذا الحديث والأحناف عكس هذا القول تماما قالوا لا يقرأها المأمون لا في سرية ولا جهرية لا يقرأها الماموم لا في السرية ولا الجهرية وحديث عبادة لا شك أنه حجة أما قول من صلى خلف إمام فقرات الإمام له قراءة فالحديث هذا لا شك أن يسناده ضعيف وأيضا لا يتم الاستدلال به لأنه عام لأن لفظ قراءة الإمام اسم جنس يعام كل ذلك كما قال تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا الحديث الحديث هذا الذي استدلوا به لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب قلت إن فيه من طعن في سناده يعني وفي مرة أنه أن طرق كلها طرق مرسلة والمرسل من أقسام لكن القائلون بأن الإنسان يقرأ خلف الإمام يعني صار بينهم مشكال متى يقرأ هم يقولون يقرأ لكن متى من المعلوم أن الإمام لا يجب عليه أن يسكت ليقرأ من خلفهم ومن المعلوم أن الإمام يقرأ لهم فلا يصلح أنه يقرأ وهم يقرؤون وهذه من الإشكالات على القول الذي قال بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم قال إن الإمام يقرأ لك فكيف تقرأ أنت ويقرأ لك وأيضا أن تؤمن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم تؤمن ومن أمن فقد قرأ صار شريكا للدعية وقد قال الله لموسى وهارون لما قال ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموال في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطبس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يرهوا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما مع أن الداعي واحد وهو موسى وكان هارون يؤمن وانتصر لهذا القول ابن تيمية رحمه الله وجماعنا أل للعلم وقالوا أصلا إذا كان الإمام يجهر لا يحتاج إن المأموم يقرأ تكفي قراءة المأموم لقول الله وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصيتوا لعلكم ترحمون وهذه الآية نزلت في الصلاة في قراءة الصلاة وقال بعضهم للعلم عودا على بد بل يقرأ والقائلون بأن يقرأ اختلهم متى يقرأ قال بعضهم يقرأ إذا سكت الإمام في سكتات الإمام فإذا قال الإمام غير الموضوب عليهم ولا الضالين وقال الآمين يبدأ بالفاتحة وهي لحظات ثم ينتهي ويستمع وإذا لم يستطع الإكمال أكمل قبل الركوع في السكتة الثانية قبل ركوع الإمام وقال بعضهم يقرأ ولو كان الإمام يقرأ لأن الحديث هذه عامة وقوله, وقوله وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون نعم تنصت لكن بالفاتحة دل الدليل من السنة على أن الفاتحة ركن في الصلاة لا بد من قراءتها على الجميع على الإمام والمأموم والمنفرد ولكل يعني طبعا أقوى ما في المسألة قولان أقوى ما في هذه المسألة قولان الأول قول من يقول إن الجميع يقرأ الإمام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية بلا فرق وهذا يختار جماعة من العلم من المعاصرين الشيخين بن بازو بن عثمين رحم الله الجميع يختارون القراءة القول الثاني قول من قال إنه لا يقرأ في الجهرية ويقرأ في السرية لا يقرأ في الجهرية لأن الإمام يقرأ لك تستمع ولكن يقرأ في السرية وهذا هو اللي اختاره بن تيمية وجماعة من أهل العلم رحم الله الجميع ولحوط إن الإنسان لا يترك قراءة الفاتحة لا في سرية ولا في جهرية سواء كان مأموما أو فردا هذا في حالات معينة إذا جاءه الإمام إذا جئت تريد أن تصلي جئت للمسجد وقد قيمت صلاة الظهر أو العصر أو الأخيرتين من العشاء فهنا دخلت مع الإمام تكبر ثم تبدأ بالفاتحة لأن الاستفتاح سنة والفاتحة ركن على قول بعضه للعلم فتبدأ بالفاتحة وقد أشار بعض العلماء إلى أن من مداخل الشيطان على العبد أن يشغله بالسنة عن أو بالمندوب عن الفرض أو يشغله بالنافلة عن الفريضة وفعلاً تجد أن بعض الناس يدخل ويستفتح ثم يستريح قليلاً ثم يستعيد ثم يركع الإمام والأفضل هنا في هذه الحالة أن يبدأ بالفاتحة على أنه لو ركع الإمام وإذا ركع وإذا ركع فاركع وإذا ركع فاركع لكن تسقط قراءة الفاتحة إذا جئت والإمام راكع كما دل على ذلك الدليل من السنة حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن فعل ذلك ركع قبل الصف ثم مشى قال زادك الله حرصا ولا تعد لمثل هذا وعنى نسن رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كان يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين متفق عليه زاد مسلم لا يذكرون بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها وفي رواية لأحمد ونساء بن خزيمة لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم وفي أخرى بن خزيمة كانوا يسرون وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها يعني خلافا لمن ذكر علة فيها لما زاده مسلم وهذا سبق الكلام من العلة أن الأوزاعي روى هذه الزيادة عن قتادة مكاتبة وقد ردت هذه العلة بأن الأوزاعي لم ينفرد بها وإنما رواها غيره رواية صحيحة هذه الأدلة كلها أو الحديث تدل على أن أن السنة عدم الجهر بالبسملة في الصلاة كما جاء في الصحيحين واختار بعضها للعلم أن الإنسان لو جهر بالبسملة في الصلاة أحيانا لتعليم الناس أنها تقرأ أحيانا فلا بأس لكن السنة عدم الجهر وقال بعضهم أن البسملة يجهر بها في الصلاة الجهرية ويسر بها في الصلاة السرية لكن الصحيح والله أعلم أن الإنسان لا يجهر بالبسملة في القراءة الجهرية لا يجهر بها هل البسملة آية من الفاتحة أم ليست بآية من الفاتحة أما في المصحف فإنهم يعدونها آية قال على قول جماعة من القرآن والذي يظهر والله أعلم أنه ليست بآية من سورة الفاتحة لسببين السبب الأول أنه اختلف فيها والقرآن لا يختلف فيه والسبب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بها ولو كانت من الفاتحة لجهر بها كما يجهر بآية الفاتحة إذ لا مبرر لعدم الجهر بها إلا لأنها ليست من الفاتحة وأيضا يدل على ذلك حديث بهريرة قسمت الصلاة بيني في صحيح مسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي مسال فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي ما قال فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك فيه دليل آخر في حديث عند الترمذي قراءة سورة الملك تبارك الذي بيده الملك قال إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت الرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك وأنت إذا نظرت في سورة تبارك فإذا هي ثلاثون آية بدون البسملة لكن هذا متى يصلح دليل؟ هذا يصلح دليل على أن البسملة ليست من كل ليست بآية من السورة وجاء في سنن نبي داود من حديث بن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة من السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم عمك الله وعن نعيم المجمر هذا نعيم طلابة للعلم عبد الله مولى عمر بن الخطاب سمي المجمر لأنه كل جمعة يحمل المجمرة المبخرة أمام عمر رضي الله عنه إلى دخل مسجد النبو هذا نعيم لازم أبا هريرة عشرين سنة لأخذ من علمه عشرين سنة هو مجالس لأبي هريرة قال سليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ إلى الضالين قال آمين ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر ما يقول اذا سلم والذي نفسي بيده اني لا اشبعكم برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي وابن خزيمه وهو اصح حديث في هذا الموضوع يعني في الجهه والظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالبسملة في أول الأمر حتى يعلم الصحابة أنها تقرأ فلما علموا أنها تقرأ لم يعد يجهر بها الظاهر والله أعلم أنه جهر بها في أول الأمر ليخبرهم أنها تقرأ في الصلاة فلما عقل الصحابة ذلك وعلموا أنها تقرأ لم يعد يجهر بها لأنها ليست منفاتحة ولهذا لو صل الإنسان عند قوم يغلب على ظن أنهم يجهلون أن البسمنة تقرأ فلا مانع أنه حيانا يجهر بها لتعليمهم أنها تقرأ وفي مشروعية التكبير تكبرات الانتقال وهي من واجبات الصلاة وعن أبي ريرات رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإن أحد آياتها وهذا حديث ضعيف قال رواه الدار قطني وصوب وقفه يعني أنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من أمي القرآن رفع صوته وقال آمين رواه الدار قطني وحسنه صحاه الحاكم وحسنه والحاكم وصحها هو دليل أن يشرع الإمام أن يؤمن بعد الفراغ من الفاتحة جهرا ويؤمن وراءه جهرا وأما إذا كان يقرأ سرا يصلي بالناس صلاة الظهر والعصر أو الثالثة والرابعة من العشاء فإنه يقرأ سرا ويؤمن سرا كذلك وآمين قطعا ليست من, ليست من الفاتحة وإنما هي دعاء وفيها فضل عظيم حيث جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وأيضا جاء في الصحيح عند البخاري إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين وجاء إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافق أحدهم الآخر غفر له ما تقدم من ذنبه وجاء في السنة نبي داود ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين على السلام والتأمين فالتأمين خلف الامام. عمل يسير وأجره كبير وعظيم يتساهل في بعض الناس بعض الناس من العجز والكسل ما يقول آمين وإن قال ما رفع صوته والسنة أن يقول آمين ويرفع صوته بها يقولها جهرا ويرفع صوته بها لأن في هذا الفضل العظيم وهذا الخير ويقولها الإمام ويقولها كذلك من وراءه ولي أبي داود والترمذ من حديث وائل بن حجر نحوه يعني نحو حديث أبي هريرة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 طبعا بقية الحديث في سنة نبي داود فقال الرجل يا رسول الله هذا, لي فما هذا لله فما لي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني وعافني واهدني الأربع فلما قام قال هكذا بيده كذا قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني قال هذا ملأ ملأ من الخير قال هذا فقد ملأ يده من الخير الأربع ارحمني ارزقني عافني اهدني عافني اهدني وهذا لمن لم يحسن الفاتحة مثل إنسان أسلم حديثا ما يعرف شيء نقول له يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر حتى يحسن الفاتحة فإن كان لا يعرف إلا ثلاث آيات من الفاتحة أو آيتين يقرأهما ثم يكمل الباقي تسبيحا فاتقوا الله ما استطعتم لأنه قال لا أستطيع أما أنه لا يستطيع أن يحفظ وإلا أنه لا يعرف فهذا الذكر لمن لا يحسن الفاتحة يقوم مقامها وفي دليل على أن هذا، هذه الشريعة الإسلامية جاءت باليسر والسماحة وما جعل عليكم في الدين من حرج وعن أبي قتاده رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحياناً ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب متفق عليه وهو دليل على مشروعية قراءة الفاتحة في الأربع الركعات في أربع الركعات وقراءة سورة معها في كل ركعة من الركعة الأولى والثانية في الركعتين الأوليين وهذا كانت عادته عليه الصلاة والسلام لقوله كان يصلي لأن تفيد الاستمرار غالبا وكون يسمعهم الآية أحيانا دليل على أنه لا يجب الإسرار في السرية وأن ذلك لا يقتضي سجود السهو فلو أن الإمام في صلاة الظهر والعصر رفع صوته ببعض الآيات ما يسجد للسهو لا يستدرسه وقوله أحيانا يدل على أنه تكرر ذلك منه وقد جاء في سنن النساء من حديث البراء قال كنا نصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ونسمع منه صلى الله عليه وسلم الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات نسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات لأنه كان يصلي حتى يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ويرجع والنبي عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى وجاء عند ابن خزيمة من حديثه أنا سنحو لكن قال نسمع الآية منه بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديثه الغاشية يعني في الصلاة الظهر وهذا دليل على تطويل الركعة الأولى الإمام يطول الركعة الأولى حتى يكثر الناس ويجتمعون ويقصر الركعة الثانية هذا الأصل هل يزيد على الفاتحة في الثالثة والرابعة الظهر والعصر وفي الثالثة في المغرب أم لا يزيد؟ ورد عن أن أبا بكر رضي الله عنه كان يقرأ في الثالثة في صلاة المغرب بعد الفاتحة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا فقد أخرجه مالك في الموطة من طريق الصنابحي أنه سمع أبا بكر يقرأ هذه الآية يعني بعد الفاتحة فلو قرأ أحيانا فلا بأس سرا هنا أكيد سرا لأن الثالثة والرابعة في صلاة العشاء سرا والثالثة في المغرب سرا فكذلك القراءة تكون سرا لكن لعله اقترب من أبي بكر أو لعل سمعه قوي أو لعل أبا بكر جهر بالآية ليصرح لهم بأنه يشرع قراءة شيء بعد الفاتحة وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحذرنا قيامه في الركعتين والأوليين من الظهر قدر الإفلاميم تنزيل السجدة وفي الأخرين قدر نصف من ذلك في الأوليين من العصر على قدر الأخرين من الظهر والأخرين على نصف من ذلك رواه مسلم وهو في دليل على بيان مقدار القراءة في صلاة الظهر وصلاة الحصر طبعا الأحديث في هذا متعدده. ورد أنه كان كما سبق يذهب الذاهب إلى البقيع ويقضي حاجته ويأتي آله ويتوضى ويدرك الركعة الأولى مع النبي عليه الصلاة والسلام ما يطيلها خرجه مسلم من حديث أبي سعيد وجاء في صحيح مسلم ومسندي أحمد من حديث أبي سعيد أنه كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين ثلاثين آية وفي الأخرين قدر خمسة عشرة آية أو قال على النصف من ذلك وفي العصر في الركعتين قدر خمسة عشرة آية وفي الأخرين قدر النصف من ذلك يعني ست آيات أو سبع هذا لفظ مسلم وفي دليل على أنه لا يقرأ في الأخرين من العصر إلا الفاتحة العصر الفاتحة وأنه يقرأ في الأخرين من الظهر غير الفاتحة مع الفاتحة طبعا وتقدم حديثه بقتاده أنه كان يقرأ في الأخرين من الظهر بأم الكتاب ويسمعون الآية أحيانا وظاهر أنه لا يزيد على أم الكتاب فيهما المهم يجوز الزيادة على الفاتحة في الثالثة والرابعة من الظهر أحيانا ويستحب بطالة الأولى والثانية من الظهر والعصر ويستحب تخفيف صلاة العصر وأنها لا تكون مثل صلاة الظهر وصلى الله وسلم على بينا.